مقتدر أكفّركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع متصل سيفزّم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدّها وأمر إن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 124. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر 125. وكل شيء فعلوه في الزهر وَكُلُّ وكل صغير وكبير مستقر 127. إن المتقين في جنات ونهر